غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا وفضلناهم عَلَى كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم.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 وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره لتفترى علينا غيره وإذا لد خذوك خيرا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 سُنَّتُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَدْ لَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ سُنَّتَنَا تَحْوِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَفْضَلِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكَ نَافِلَةَ اللَّكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وأخرجني مخرج صدق وجعل لي وجعل لي ملدا كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا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 119. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 110. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه 111. وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِدنا لنذهبا بالذي اوحينا اليك فما لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك الا رحمه من ربك فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرة إن كان عليك كبيرة قل إن جت معتم والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعث ضهرا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 وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منعنا سَأَنُؤْمِنُ إِذْ يؤمنوا إذ إِلَّا أَن إلا أن قالوا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ إِلَّا أَن قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ لا نزلنا، لا نزلنا عليهم من السماء. إملك الرسول. قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعباده بصيرا. وَمَن يَهْدِِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ فَلَن تجد لهم أولياء مِن ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكمه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكمه عميا وبكمه وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خذت فدناهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأنهم كفروا بآياتنا وطالوا وطالوا أئذاؤنا إغراء ندعو سن ان لا جديدا اذا متنا وان ترى ذو وعظا سون خلق جديد، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات، أو لم يروا أن الله الذي خلق والأرض قادر, قادر على خلق مث لهم وجعل لهم أجن، وجعل لهم أجن الله غضب فيه، فأبضّالمون إلا كفورا، قل لو أنتم تملكون خز. لَن أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْسَانِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا